ان له الحديد انعم السابغات وقدل في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير ولسليمان الريح ادوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القط ومن الجن ممن يعمل بين يديه باذن ربي وَمَن يَزِل مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَافِلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُودِ اللَّهِ السِّيَاطُ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 أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَايَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ